قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعثة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله مداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى لو أن لي كرة فأكون من بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَهُمْ يَحْذَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَن يُكَلِّمَنَّكَ مِنَ اللَّهِ مَنْ فهم القاسمون قل أثار الله تأمرون ني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين منكم وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاصِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ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 وَذِيقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَجْمَعًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَضَرَتْهَا وَقَالُوا لَهُمْ قَضَرَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَا سِنْ حَقَّتْ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ قَالِ الْدِّينَ فِيهَا فَبِإِسْمَةِ وَسَيَقَالَ الَّذِينَ تَقَوَّمُوا بَعْضُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِنَّهُمْ جَاءُوا وَهُمْ فِي حَتْفٍ وَبُعْدٍ وَقَالَ لَهُمْ خَزَرَةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبَطٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, طبتم سلام عليكم طبتم فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائسة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فِرِنْذَنبِ وَقَامِرِ التَّنْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَرْهَقُ قَتْلُهُمْ فِي الْبِلَادِ كذبت قبلهم قونوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا به الحق فأخذتم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العواش وَمَنْحَوْهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّنِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَوْبِّونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَيَتَكُن لَشَيْءٌ رَحْمَةً وَعِلْمًا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فاغفر للذين يتبعوا سبيلك وقيم على بال الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدوهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 إذ تدعون إلى الإيمان فتفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فالإله موج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرف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 صفيع الدرجات للعرش يوق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم, يوم هم باطنين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كارمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطار يعلم خائنة الآيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يؤمنون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضَ يَنظُرُ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَدْرَىٰ فِي الْأَرْضِ فَقَدَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِعٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ سَتِيْهِمْ وَسُلُوْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَقَدَهُ اللَّهُ إنه قوي شديد العقاب ولقد عسلنا موسى بآياتنا وسرطان مبين إلى فدعون وهامان وقارون فقالوا ساخر كلاب فلما جاءهم بالحق مِنْ عندنا قَالُوا اتلوا أبناء الذين يَحْمِلُونَ سَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِأَقْوَامِ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَقَاطِعُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وقال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 قَالُوا وَيَقُولُ صَالِحًا يُضِلُّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَلَّا يَأْطُونَكُمْ الْمُلْكَ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالُوا فِرْعَوْنُ مَا أَرِيَكُمْ إِلَّا وقال الذي آمن يا قوم إني أقاف عليكم مثل يوم الأحزاد مثل دأب قوم نوح وعال وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وَعَاقِبَةُ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْمُفِضِلِينَ يَوْمَ تُنَادِ، يَوْمَ تُنَادِ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُظْلِمْ لَنَا فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ حتى إذا ملك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من ومسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتا عند الله وعند الذين يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا تَبَعُوا فَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ من سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب